عالمو مني بذنبي يا إلهي أعلم مني يا إلهي أعلم كبرت في الثلث الأخير تهجداً أبكي ذنوب خضع أنتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة أدعوك يا من تستجيب وتكرم أدعوك tas tįmu wa Ya ni bidam bi ya ilahi alamou Oh ya ما مضى مني وما يتقدمون بالعفو والغفران وقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحموا آمين أنت الرحيم, انت الرحيم ومن سواك, سواك سيرحم و... جنداوتك يا, يا كريم وكيف اخف اسقن بعط من تبع مني Menei bedenbi, ir it Menei bedenbi, ir it